ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 ان ربنا لغفور شكا الذي اهللنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها رغوب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 وَهُمْ يَصطَرخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَحْمِلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَحْمِلُ أَوَلَمْ نُعَمِّزْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ أَقْمُ النَّذِيرِ ذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ